الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: قال فكل علم صحبه عمل يرضي الله سبحانه فهو منه وإلا فهو حجه وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة وإلا فهي حجة وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه والدعوة إليه فهو منة منه وإلا فهو حجة وكل مال نقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته لا لطلب الجزاء ولا الشكور فهو منة من الله عليه وإلا فهو حجه وكل فراغ قترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه وإلا فهو حجه وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحه للخلق فهو منة وإلا فهو حجة وكل بصيرة وموعظه وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد اتصل به عبره ومزيد في العقل ومعرفة في الإيمان فهي منة وإلا فهي حجة وكل حال مع الله تعالى أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد العبد فهو منة من الله وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه من لذة النفس به وطمانينتها إليها وركونها إليه فهو حجة من الله عليه فليتامل العبد هذا الموضع العظيم الخطر ويميز بين مواقع المنن والمحن والحجج والنعم فما اكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وارباب السلوك والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والحمد لله رب العالمين